أ ح ر ق ه أم أين أضعه؟ ج و او ب الحمد لله ح د ه و ادفنه ل ل والسلام على رسوله وآله ص وصحبه ا ة و ع ب أحرقه أو ا د في مكان طاهر بعيد عن منشى الناس لا تصل القاذورات و ي وصلى اليه ل وصل على ه ا و ل وصحبه وسلم سؤال هل يجوز إحراق المصاحف الممزقة أو المصاحف إحراق هل فيها دفنها؟ سؤال الممزقة التي غلط ثم دفنها؟ جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد إ ذ ا بليت أ و ر ا ق المصحف وتمزقت من ك ث ر ة ا ل ق ر ا ء ة فيها مثلا أ و أ ص ب ح ت غير ص ا ل ح ة للانتفاع بها أ و اجر فيها على أ غ ل ا ط من إ ه م ا ل من كتبها أ و طبعها ولم يمكن إ ص ل ا ح ه ا جاز دفنها بلا تحريق وجاز تحريقها ثم دفنها بمكان بعيد عن القاذورات ومواطئ ا ل أ ق د ا م ص ي ا ن ة لها من الامتهان وقد ح ا ل ل ر تحريف بانتشار طرأت آ ن من أن المصاحف أو أو أغلاط أو يحصل فيه لبس أو تحريف أو اختلاف بانتشار المصاحف التي طرأت عليها أغلاط في لبس كتابتها أو طباعتها اختباث و ق ثبت في باب جمع ا ل ق ر آ ن من صحيح البخاري أ ن عثمان بن عفان رضي الله عنه امر أ ر ب ع ة من خيار قراء ا ل ص ح ا ب ة بنسخ مصاحف من المصحف الذي كان قد جمع ب أ م ر أ ب ي بكر رضي الله عنه فلما فرغوا من ذلك أ ر س ل عثمان إ ل ى كل أ ف ق بمصحف مما ن س خ ولم ا وعمر بما سوى ذ ك ن القرآن ف ينكر كل صحيفة ومصحف أ يحرق ي ولم ن عليه أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة إ ل ا ما روي عن ابن س ع و د لكنه إ ن م ا أ ن ك ر قصر الناس على المصحف الذي أ ر س ل به عثمان إ ل ى الافاق آ ف ق ولم ينكر وبالله و التحريق ل ينكر ا ت ي ق وصلى ل ل على وآله وسلم سؤال ل ه وصحبه نبينا ا محمد ر آ ن والكتب الممزقة والذي لا يستعمل أ ي ض ا ماذا يفعل به هل يحرق أو يدفن او ل لله ح م د ح وصحبه المحترمة د وبعد ه رسوله وآله والصلاة والسلام أوراق وكذلك ما المصرف الكتب مما على تمزق من ف يدفن ه الله ذكر ا أو أ ح ي ث ا ل م ص ط ى صلى الله عليه وسلم فلا خرج في ف خرج د ه طاهر أو إحراقه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه في التوفيق نبينا مكان محمد وسلم أو وصلى على ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وهو يسمع المسجل سؤال إ ن ي في كل صباح أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن الكريم ويوجد مسجل في نفس المكان ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن فهل يجوز ذلك نبئون اجركم الله جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد نعم يجوز لك أن ت قراءه القران لغير الجالس سؤال هل تجوز قراءه القران الكريم لمن كان مضطجعا او قائما او ماشيا الحمد لله وحده يجوز ذلك ل أ ن ا ل أ ص ل الجواز ولم يوجد دليل يدل على المنع منه و ي و م ق و ل الله في أولي الألباب الذين الله ا في وصف يذكرون ق م ا و قول ع د ا و ع ى جنوبهم و ق ر الله ء ة ا ق ر آ ن من ا ذ ك ر و ب ا ل ل ت و في ق و ص ل ى اولي ل ل على ه نبينا محمد آ ه وصحبه وسلم ب القرآن قراءة غ ر قصد ا ل ا ل ت د ر ب على ا ل د ع و ة سؤال سؤال هناك معهد وبالقرب منه مسجد ي ق ر أ فيه كل ل ي ل ة ص ل ا ة العشاء ي ق ر أ فيها طالب من المعهد جزءا من القران ة على الدعوة ومواجهة الجماهير فهل هذه القراءة يعد من البدع؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام إذا كان الواقع كما لله على رسوله وآله وصحبه وبعد وحده ذكر من ا ل ق ص د د إلى ت ر ي ب ا ل ل على الدعوة ط ب ة ا و و م ج ه ة ببدعة الجماهير فالتزام ذلك ليس ببدعة بل ه وقت لتنظيم شهور للدراسة بالمعاهد والجامعات الجدول للدراسة يسير عليه المدرسون والطلاب لضبط العمل وتنظيمه وبالله وتنظيمه ت يسير ي شهور ووضع ف وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم و الله على القراءة نبينا محمد ق النهي عن ا ل ص ل ا ة سؤال ما حكم ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن في ا ل أ و ق ا ت ا ل م ذ ك و ر ة في حديث الرسول صلى الله صلى عن ل وسلم ي ه ص ل ا ة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها ل ل والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قراءة القرآن تجوج في أوقات النهي المذكورة في السؤال لعدم النهي、عنها. والأصل قراءته لحث الشرع على ذلك ينقل وبالله التوثيق ص وصحبه ا قراءة أوقات عنها قراءته ما عنها ة مشروعية وبعد تجوج حتى يثبت في في وصل وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جماعيا. سؤال ل م جماعيا كراءته س حكم ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن في المسجد ج م ا ع ة الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد السؤال فيه إ ج م ا ل ف إ ذ ا كان المقصود أ ن ه م يقرؤون جميعا بصوت واحد ومواقف ومقاطع و ا ح د ة فهذا غير مشروع و أ ق ل أ ح و ا ل ه ا ل ك ر ا ه ة ل أ ن ه ل م يؤثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم لكن إ ذ ا كان ذلك من أ ج ل التعليم فنرجو أ ن يكون ذلك لا ب أ س ب ه و إ ن كان ا ل مقصود أ ن ه م يجتمعون على ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ل ت ح ف ظ ه أ و ت ع ل م ه و ي ق ر أ أ ح د ه م و هم ي س ت م ع و ن أ و ي ق ر أ كل منهم ل ن ف س ه غير ملتقن ب ص و ت ه ولا بما و ا ق ف ه مع ا ل آ خ ر ي ن فذلك مشروع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 ما حكم قراءة القرآن جماعة مع الدليل من الكتاب أو السنة؟ جواب م مع من ا الدليل الكتاب ع ة أ ل س ن ة ج و ا الحمد لله وحدة والصلاة والسلام لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعض ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ع ب ا د ة ومن أ ف ض ل ما يتقرب به إ ل ى الله تعالى و ا ل أ ص ل في أ د ا ء ا ل ق ر ا ء ة أ ن يكون على ا ل ص ي غ ة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها عليها هو و أ ص ح ا ب ه رضي الله عنهم ولم يثبت عنه ولا عن أ ص ح ا ب ه أ ن ه م كانوا يقرؤون ج م ا ع ة بصوت واحد بل كل منهم يقرأ من من من منه من عمل وثبت ح أحدهم د ه أو يقرأ ويستمع قراءته عن النبي قال عليكم صلى الله عليه وسلم انه امر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان يقرا عليه القران فقال يا رسول الله أقرأ أنزل ق عليك وعليك التمايل إني أحب أن أسمعه من غيري أحب أسمعه وبالله ا ل و وصلى ف ي نبينا ق الله على ح وصحبه م وسلم د وآله ل ت ا أ ث ن ا ء ا ل ق ر ا ء ة سؤال تعودنا منذ الصغر ونحن نحفظ ا ل ق ر آ ن الكريم بالكتاب أ ن ت م ا ي ل يمينا وشمانا أ ث ن ا ء ا ل ق ر ا ء ة بالذات وهذا التمايل نشعر أ ن ه يسهل علينا ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ولقد اعترض علينا بعض الإخوة علينا لكنه لا يملك الدليل مدعيا بدعة اعترض بعض ر أن ن هذه لذا جواب ل ت ك ر م إ إذا ف ا ا عما د ت كانت ن بدعة لا ن ت ر ك ه جزاكم وجعلكم ج الله عنا خيرا وجعلكم عونا من المسلمين من و باس ل لله وحده والصلاة ل ح وحده م د و ا ل على رسوله وآله ا م بما ه وبعض بأس ب لا ذكرت من التمايل يمينا وشمالا عند ا ل ق ر ا ء ة وليس هذا التمايل من ا ل ع ب ا د ة حتى يكون ب د ع ة في الدين و إ ن م ا هو من عادات بعض الناس والمنهي عنه الابتداع في الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم رضي القرآن الفراغ قراءة التوفيق نبينا الله الله الكلمات سماع سؤال ما حكم صدق الله العظيم بعد الفراغ من القرآن جواب الحمد وصلى على وآله وسلم قول قول لله وصحبه وحده صدق بعض عند بعد من محمد حكم والصلاة والسلام على رسوله وآله و على ص ح بدعه ه و ب ع قول صدق ل ا ا لانه ل ا ء قراءة القرآن بدعة أ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا سائر ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ولا ا ئ م ة السلف رحمهم الله مع كثرة قراءتهم وعنايتهم ومعرفتهم بشأنه. فكان قول ذلك والتزامه عقب بدعة محدثة عقب بدعة كثرة فكان ذلك للقرآن القراءة قول بشأنه فكان قول ذلك والتزامه عقب ا ل ق ر ا ء ة بدعه ة محدثة ثبت وقد نبي عن صلى ل ل ا عليه ل و س محدثه أنه أ من قال في أمرنا ذ ا ما ليس منه فهو رد. رواه الدخاري、ومسلم. وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه、مسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ما حكم قول صدق الله العظيم بعد نهاية قراءة القرآن منه ومسلم من عمل مسلم محمد وسلم حكم ليس ليس عليه وصلى على وآله قول العظيم فهو فهو وصحبه رد رد صدق بعد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قول القائل صدق الله العظيم في نفسها حق ولكن ذكرها بعد ن ه ا ي ة ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن باستمرار ب د ع ة ل أ ن ه ا لم تحصل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من خلفائه الراشدين فيما نعلم مع كثره قراءتهم القران آ ن عنه وكثبت صلى ل ل عليه وسلم ه أ ه عليه فهو هذا منه قال عملا أمرنا رواية أمرنا عمل ليس ليس من من ما وفي في أحدث رد هو سؤال لقد سمعت في بعض حلقات نور وهدايه للشيخ علي الطنقاوي ان كلمه صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءه القران الكريم بدعه فهل هذا صحيح واذا كان كذلك فماذا يقال بعد القراءه واذا كان ذلك جائزه فهل يجوز ان يقول القارئ صدق الله العظيم وصدق رسوله اتخاذ ل وهل ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله ك ر ورد ي م جواب وحده وصحبه وبعد عن ا ك ل م ة صدق الله العظيم ونحوها ختاما ل ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ب د ع ة ل أ ن ه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن ه قالها عقب تلاوته ا ل ق ر آ ن ولو كانت مشروعه ختاما ل ل ت ل ا و ة لقالها عقبها و ق ث ب تقبيل عنه أنه ا أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه ا ل ليس ل من منه أحدث رد في فهو خ ا ر و م س م و ب المصحف ل التوفيق وصلى الله على ه نبينا ح م د وآله و ب تقبيل ه وسلم ل م ا ص ح سؤال ر أ ي ت في الناس ما لم أ س م ع به قط ولا ر أ ي ت وهو تقبيل ا ل ق ر آ ن كما يقبل ر ج ل ا ن أحدهما ا ل آ خ ر ج و ا ب ا ل ح م د ل ل ه وحده و ا ل ل ص ا ة و ا ل س ل ا م على ر س و وآله وصحبه ل ه وبعد. لا نعلم لتقبيل الرجل القرآن أصلا وبالله التوفيق وصلى الله على وآله نبينا محمد وآله وصحبه و سؤال ل م س ما حكم تقبيل ا ل ق ر آ ن جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد لا نعلم دليلا على م ش ر و ع ي ة تقبيل ا ل ق ر آ ن الكريم وهو أ ن ز ل لتلاوته وتدبره والعمل به وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س نلاحظ أ ن بعض ا ل إ خ و ا ن عندما يقومون ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن يقوم بتقبيل المصحف ويمسح به عينيه على عينيه ووجهه فهل هذا وارد في الشريعة أرجو إفادتي في التوفيق هذا لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبالله الشريعة الحمد والصلاة والسلام على لا نعلم لذلك أصلا في الشرع المتخار وارد جواب أرجو وبعد وصلى وآله وصحبه وسلم الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رفع ا ل م ر أ ة صوتها في ا ل ق ر ا ء ة سؤال ما حكم سماع ا ل ق ر ا ء ة المسجل ر أ ة ا ل م جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد يجوز سماعها للنساء ويجوز للرجال إ ذ ا لم يترتب عليه فتنه ة و ب ا ل ل التوفيق الله على نبينا وصلى على وآله وصحبه وسلم وصحبه محمد سؤال هل يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تجهر ب ا ل ق ر ا ء ة في ص ل ا ة الصبح والمغرب والعشاء كالرجل أ و هي بخلافه فتصلي ب ا ل ق ر ا ء ة سرا جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعض إ ن كانت خ ا ل ي ة في بيتها أ و مع محارمها أ و نساء فقط فلها أ ن تجهر ب ا ل ق ر ا ء ة و إ ن أ م ت نساء في بيتها خ ا ل ي ة بهن جهرت ب ا ل ق ر ا ء ة أ م ا إ ن كانت تصلي وحولها رجال أ ج ا ن ب يسمعون صوتها فالأفضل التوفيق لا بالقراء وبالله الله على نبينا وصلى على وآله أن تجهر وصحبه و محمد سؤال ل م س هل يجوز ل ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن جهرا في بيتها ب إ ه ن زوجها ثم ماذا يجوز لها في ا ل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن من أ ش ي ا ء كخفض الصوت وستر الجسم و ط ه ا ر ة المكان أ م غير ذلك من الشروط و ا ل أ س ب ا ب جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحمد لله على نعم يجوز لها ذلك إ ل ا إ ذ ا حسنت صوتها بالتلاوه وجهرت جهرا يسمعه من ليس في بيتها من غير محارمها خ ش ي ة ا ل ف ت ن ة بجمال صوتها وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم هو بحضور جواب وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض نبينا المباريات بالنسبة الله سؤال ما الحكم إقامة القرآن الكريم للنساء الرجال الحمد على ترتيل لله على في محمد ترتيل البنات ل ل ق ر آ ن ب ح ض ر ة الرجال لا يجوز لما يخشى في ذلك من ا ل ف ت ن ة بهم وقد جاءت ا ل ش ر ي ع ة بسد الذرائع ا ل م خ ض ي ة للحرام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم حكم حكم الحمد وحده وصحبه الاستماع من سؤال ما حكم الاستماع الى المذاعي من والسلام الراديو سؤال القرآن الراديو جواب الحمد لله وحده والصلاة إلى لله على رسوله وآله وصحبه وبعد ا ل ر ا د ي و آ لا ة ل حكم لها في نفسها و إ ن م ا الحكم لما يذاع بها و إ ن أ ذ ي ع من الراديو ق ر آ ن أ و بيان الحق لشرائع الله أ و م و ا ع د ترقق القلوب أ و أ خ ب ا ر س ي ا س ي ة ع ا د ل ة يعرف منها الناس أ ح و ا ل العباد والبلاد ليكونوا على ب ي ن ة من أ م ر ه م ومما يراد بهم وليتخذوا ل أ ن ف س ه م موقفا سليما ناجحا م م ا يواليهم أ و يعاديهم أ و أ ذ ي ع منه أ خ ب ا ر ت ج ا ر ي ة يعرف منها الناس ما ينفعهم في حياتهم وفي معاشهم إ ل ى غير ذلك من المصالح كان السماع خيرا وقد يكون واجبا أ ح ي ا ن ا و إ ن أ ذ ي ع منه غناء ماجد فيه ت خ ن ف أ و استهتار أ و أ ذ ي ع منه أ خ ب ا ر س ي ا س ي ة ك ا ذ ب ة هوجاء سداها قلب الحقائق والتلبيس على الناس ولحمتها بهرج للتهريج و إ ف ا ر ة العواطف بقول الزور و ا ل إ ث م والبهتان إلى مثل هذا من الرذائل كل ما أذيع باطلة لا يليق بالمسلمين السكوت عنه ولا الاستماع له من ما هذا عنه أذيع اللهم إلا من أن يكون ي س ت م ع ل ل أ خ ب ا ر الكاذبة الأعراء ا أو ل م غ ر المنحرفة ض ة والأقوال ممن ن ع د ه معاني و ي ل و القران بكشف زائفها وبيان ه ا و ا الأمة ي قائلتها لمن يخشى عليه من وأعصيانه يخشى ينخدع ب ي ن ا وآله وصحبه وسلم ترجمة, معاني القرآن ترجمه القران أ و بعض آ ي ا ت ه ت ر ج م ة ا ل ق ر آ ن أ و بعض آ ي ا ت ه إ ل ى ل غ ة أ ج ن ب ي ة أ و ع ج م ي ة لقصد نشر ا ل د ع و ة الحقه ا ل إ س ل ا م ي ة في بلاد غير المسلمين هل في هذا العمل ما يخالف الشرع والدين؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ترجمة القرآن أو بعض آياته إليها وترجمته بعضه العمل يخالف الشرع والدين؟ الحمد والصلاة والسلام على القرآن والتعبير عن جميع المعاني المقصودة إليها من غير ذلك في غير حرفية جميع غير غير غير ما جواب جائزة وبعد بعض عن ترجمة من ممكن ترجمة أو أو لما فيها من إ ح ا ل ة المعاني وتحريفها أ م ا ت ر ج م ة ا ل إ ن س ا ن ما فهمه من معنى آ ي ة أ و أ ك ث ر وتعبيره عما فهمه من أ ح ك ا م ه وادابه د ب بلغة ه فهمه إنجليزية أو فرنسية أو فارسية مثلا لينشر ما فهمه من القرآن فرنسية فارسية من ي أو أو و ما ع ل إليه الإنسان القرآن ن من منه ا جائز كما يفسر الإنسان ما فهمه من القرآن أو آيات س يفسر فهو فهمه أو ا ل ل العربية غ ة بشرط أن يكون وذلك أن أ ل لتفسير القرآن وعنده قدرة على التعبير ا قدرة وعنده عما ف ه م ه م ن ا ل أ ح ك ا م والاداب ب د ق ة فمن لم تكن لدي ه و س ا ئ ل ت ع ي ن ه على فهم ا ل ق ر آ ن أ و لم يكن لدي ه ا ق ت د ا ر على ا ل ت ع ب ي ر عنه ب ل غ ة ع ر ب ي ة أو غ ي ر ع ر ب ي ة ت ع ب ي ر ا د ق ي ق ة فلا يجوز له ا ل ت ع ر ض لذلك خشيتا ا ي ح ر فكتاب الله ع ن م ودائي ف ا ن عكس ع ل ي ه ق ص د ه ويصير ق ص د ه ا ل معروف م ن ك ر ا و إ ر ا د ت ه ا ل إ ح س ا ن إ س ا ء ه و بلا ه ا ل ت و ف ي ق و ص ل ى ا ل ل ه على نبينا محمد و آ ه ل ه و ص ح ب ه وسلم سؤال هل يمكن أ ن يترجم ا ل ق ر آ ن إ ل ى ا ل ل غ ة ا ل ف ر ن س ي ة مثلا و ي ق ر أ ه الكفار والله تعالى يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه لقرآن لا كريم مكنون محيط الحمد لله وحده و ا لا ص ل ة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا على يمكن ت ر ج م ة ا ل ق ر آ ن ت ر ج م ة تماثله في د ق ة تعبيره وعلو أ س ل و ب ه وجمال سبكه و إ ح ك ا م نظمه وتقوم مقامه في اعجازه ل إ وتحقيق جميع مقاصده من إ ف ا د ة ا ل أ ح ك ا م و ا ل آ د ا ب و ا ل إ ب ا ن ه عن ا ل أ ب ر والمعاني ا ل أ ص ل ي ة و ا ل ث ا ن و ي ة ونحو ذلك مما هو من خواصه ومزاياه ا ل م س ت م د ة من كمال بلاغته وفصاحته و م ن حاول ذلك ف م ث ل ه ك م م ث ل ن ي ان و ل أ يعبر العالم عما فهمه من معاني ا ل ق ر آ ن حسب وسعه وطاقته ب ل غ ة أ خ ر ى ليبين ل أ ه ل ه ا ما أ د ر ك ه فكره من ه د ا ي ة ا ل ق ر آ ن وما استنبطه من أ ح ك ا م ه أ و وقف عليه من عبره ومواعظه لكن لا يعتبر شرحه ل ت ل ك ب غ ي ر لغة ل ا ع ر ب ي ة قرآن ان ي ز منزلته ل من م ج ي ع ا ل ن و ا ح ي بل ه و ن ظ ي ر تفسير ا ل ق ر آ ن ب ا ل ل ل غ ة ا ع ر ب ي ة في ت ق ر ي ب ان ل م ع ا ي والمساعدة على الاعتبار على و ا س ت ن ب ا ط ا ل أ ح ك ا ولا م يسمى ذلك تفسير ق ر آ ن و ع ل ى ه ذ ا ي ج و ز ل ل ج ن ب و ا ل ك ف ا ر م س ت ر ج م م ة ع ا ن ي ا ل ق ر آ ن ب غ ي ر اللغة ا ل ع ر ب ي ة ك م ا ي ج و ز مسهم تفسير ه ب ا ل ل ل غ ة ا ع ر ب ب ي ة و ا ل ل التوفيق ه صلى وصحبه الله على وآله نبينا محمد و سؤال ل م س هل من الواجب أ ن يحتفظ بكتاب يحتوي على ا ل ق ر آ ن المترجم إ ل ى ا ل ف ر ن س ي ة مثل المصحف الكريم وهل يجوز ا ل ق ر ا ء ة في كتاب ا ل ق ر آ ن مترجما إ ل ى غير ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعد ت ر ج م ة معاني ا ل ق ر آ ن تفسيرا له وليست ق ر آ ن ا ب إ ج م ا ع أ ه ل العلم ولا في حكمه على هذا لا هذا ي ج وعلى ز القراءة بها في الصلاة لا ترجمت الفاتحة وتفسيرها ولا الفاتحة ترجمت ترجمت غير الفاتحة ولا يجب ويجب في ي ت أن م من ما منه القرآن باللغة العربية ما لابد منه في عبادة الله كالفاتحة ل ع في و من لا يحفظ ا ل ف ا ت ح ة ب ا ل ع ر ب ي ة أ ن يحمد الله ويكبره ويسبح ويهلل حين قيامه في صلاته حتى يتعلم ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ب ا ل ع ر ب ي ة ويطالع ل ج و بتلاوة وتفسير له القرآن أن معانيه يتعبد ترجمة وإنما ذ ل كتب ويدرسه ويطالع الإسلام لفهم منه ل أحكام ك ا الحديث أ ي ض ا ليعرف من ترجمتها إ ل ى لغته أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م ويتخير من كتب العقائد ما يبصره بعقيده السلف الصالح من ا ل ص ح ا ب ة وسائر القرون ا ل أ و ل ى التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيريه ة ويجتهد ت ت قدر ا ا س ط ع أن يتعلم اللغة العربية ليتمكن من نصوص يتعلم العربية الكتاب اللغة ل فهم ا و سؤال ن نبينا ة للغة التي جاء بها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جاء بها وصحبه محمد س ق ر أ ت في م ج ل ة العرب ي العدد السابع والثلاثين بعد المئتين في شهر شعبان لعام وثلاثمائة وألف هجرية مقالا حول وتسعين موضوع ثمانية دراسات قرآنية هجرية فيه طرق الرجاء م ؤ ل ل ف ا د ك ت و محمد أحمد مواقف خلف الله د د ي ة م ع ر ر ض ة ا ا ل ج الاطلاع على المقال المذكور خ ا ص ة ت ر ج م ة ا ل ق ر آ ن والتي يريد منها حسب ظاهر كلامه ا ل ت ر ج م ة الحرفيه ة لترجمة القرآن؟ أفيدونا جزاكم الله خير من عن شرائه وسنة وما أوردها أفيدونا وجعلكم وسلم جواب رأيكم ضمن مقاله جزاكم من محمد الحمد الأسباب التي القرآن الله الذائدين شرائه الله تبريده خير في في نبيه عليه صلى لله عن ح وعبر ا ا ل ل والسلام ل رسوله وآله ى و ص ح ه وبعد و يتضح ت من مقال ا ل ك المذكور أنه يريد ترجمة م يريد أنه عنه ا ي والتعبير القرآن ن ع ا باللغات الأخرى غير العربية غير ت ر و ج من ة م ع ا ي القرآن جائزة إذا ا ل فهم م عالم ن ى ف ه م صحيحا وعبر بما يحيل المعاني ب ا ل ل غ ا ت ا ل أ خ ر ى تعبيرا دقيقا ل المقصود من القرآن وذلك لواجب البلاء لمن لا يعرف اللغة العربية قال شيخ الإسلام م من أحمد تيمية ع يعرف ن نصوص بن ى آداء شيخ رحمه الله وكانت أ أهل م مخاطبة باصطلاحهم ولغتهم م ا الاصطلاح ب فليس ر و ه إ ذ احتيج ا إلى ذلك ك و المعاني ص ح ي ح ة ك م خ ا ط ب ة العجن من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم ف إ ن هذا جائز حسن ل ل ح ا ج ة و إ ن م ا كرهه ا ل أ ئ م ة إ ذ ا لم يحتج إليه ل ه و ذ اليه ق ا ا ل ن ب صلى ل ل ا عليه سعيد العاص وسلم لأم خالد ابن سعيد ابن وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة لأن أباها كان من المهاجرين إليها صغيرة أباها وكانت من بأرض كان بن بن فقال لها يا أ م خالد هذا سنه والسنه بلسان ا ل ح ب ش ة الحسن لانها أ ن ه ك ا ت من أ ل هذه ل ل ل ل غ ة و ذ كانت يترجم ل ق ر آ والحديث لمن ح ي ا ج إلى ت ف ه من ه إياه إليه يقرأ يحتاج بالترجمة المسلم ما وكذلك م كتب اهل ل ل أ م م م و ك ا م ب غ ت ه م ويترجم بالعربية كما أمر بالعربية النبي ا صلى ل ل ه عليه وسلم زيد ا ب ت ت أن ي ع ل م كتاب ا ل ي ليقرأ له ويكتب له ذلك حيث لم يأتمني ه له له اليهود و د ذلك لم ل ع ي ه أما الترجمة محمد الصوتية فهي غير جائزة الله التوفيق الله ودل وصلى غير وصحبه وآله و فهي نبينا على سؤال ل م س بعض الناس في بلادنا يترجمون ا ل ق ر آ ن إ ل ى لغات أ خ ر ى ويمسكونها بدون وضوء فهل فعلتهم هذه ص ح ي ح ة أ و ل ا وهل يمكن ت ر ج م ة ا ل ق ر آ ن إ ل ى لغه ة أخرى؟ جواب الحمد ل ل وحده ا ل ل ا ة والسلام على ر س و وآله وصحبه ودعا ل ه نعم يجوز ت ر ج م ة معاني ا ل ق ر آ ن ب ل غ ة غير ا ل ع ر ب ي ة كما يجوز تفسير معانيه ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ويكون ذلك بيانا للمعنى الذي فهمه المترجم من ا ل ق ر آ ن ولا يسمى قرانه آ ن وعلى ه ذ يجوز أ أن يمس معاني القرآن بغير اللغة العربية ي ترجمة الإنسان س القرآن اللغة ت ر و ف بالعربية وهو غير وبالله التوفيق الله على نبينا محمد وآله وصحبه التوفيق الله التفسير مقدمة في التفسير سؤال وصلى على وآله وسلم غير في مقدمة وهو متوضد محمد ما هو المقصود بالمحكم والمتشابه في آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم وكيف ندفع ا ل إ ش ك ا ل الذي يريده البعض من أ ن ه إ ذ ا كان ا ل ق ر آ ن الكريم تبيانا لكل شيء وهدى للعالمين فما هو وجه التوفيق بين ذلك وبين قوله تعالى وما يعلم ت أ و ي ل ه إ ل ا الله والراسخون في العلم وما المقصود بالراسخين في العلم وما الفرق بين ت أ و ي ل ا ل ق ر آ ن وتفسيره جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله واله آ ل ل ه وصحبه وبعد و أ ي ط ق الإتقان ق الإحكام فإحكام الكلام ا إ بمعنى ن ت وصحبه و و ض ح معناه فيتميز ا به ل د والرشد ق القرآن من من الأوامر م الكذب الأخبار الغي كله في في ك م ذ ا المعنى وبعد ا لا ا ض ح ل ت ا س فيه ل ى أ ح قال الله تعالى كتاب أحكمت آياته أحكمت ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال سبحانه تلك آ ي ا ت الكتاب الحكيم ثانيا التشابه في الكلام يطلق على تماثله وتناسبه بمعنى أ ن ه يصدق بعضه بعضا في أ و ا م ر ه فلا ي أ م ر بشيء في موضع وينهى عنه في موضع آخر ويصدق بعضه ب ع ض اخر في أ ب ا ه فإذا في أخبر بثبوت شيء في موضع شيء لم يخبر بنفيه في موضع آ خ ر و ا ل ق ر آ ن كله متشابه بهذا المعنى فلا تناقض فيه ولا اضطراب قال الله تعالى أفلا أحسن فيه اختلافا ينافي القرآن ولو الله لوجدوا وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني والتشابه بهذا المعنى لا ينافي الإحكام بالمعنى العام كان كثيرا كتابا متشابها مثاني بهذا يتدبرون غير عند من بل يصدق كل يصدق م م ن ه التشابه ا آ خ ر ولا ي ن ن ا ا ثالثا ا ق ض ل ت بالمعنى الخاص هو م ش ا ب ه ة الشيء غيره من وجه ومخالفته له من وجه وفي ا ل ق ر آ ن آ ي ا ت متشابهات بهذا المعنى تحتمل دلالتها ما يوافق ا ل آ ي ا ت ا ل م ح ك م ة وتحتمل ا ل د ل ا ل ة ما يخالفها فيلتبس المقصود منها على كثير من الناس ومن رد المتشابهات بهذا المعنى الخاص إ ل ى ا ل آ ي ا ت المحكمات الواضحات بنفسها تبين له المقصود من المتشابهات وتعين له وجه ا ل صواب ومن وقف من العلماء عند ا ل آ ي ا ت المتشابهات ولم يرجع بها إ ل ى المحكمات الواضحات ارتكس في الباطل و ظ ل عن سواء السبيل كالنصارى في احتجاجهم على أ ن عيسى ابن الله يقول الله تعالى فيه ه إنه كلمة الله ألقاها إلى ن كلمة مريم م وروح منه وتركهم الرجوع إ ل ى قوله تعالى في عيسى عليه السلام إ ن هو إ ل ا عبد أ ن ع م ن ا عليه وقوله إ ن مثل عيسى عند الله كمثل آ د م خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وقوله سبحانه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د وقد دل على هذا النوع من التشابه الخاص و ا ل إ ح ك ا م الخاص وبين اختلاف الناس في موقفهم منه